والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأكرم من أعطى انت الملك لا شريك لك وأنت الواحد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفظك في حللت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجل القلوب لك مفضية القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه والحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله لا إله إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا إله إلا أنت أنت الغني ولحن الفقراء والعبيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الهنا الهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكواه يا كريم الصف يا عظيم المن يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا خالقنا يا مالنا لكنا يا الله نسالك يا الله نسالك الله ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والعن من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار أنت الوهاب أنت التواب أنت الغفار أنت الرحيم أنت الحليم أنت الكريم أنت الرؤوف أنت الودود أنت اللطيف اغفر لنا خطيئاتنا اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وأولها খা আহা ও শির হামরিমিন রহমিন ارحمن الرحيم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في الجنه يا كريم. فاجمعنا معه في الجنه يا كريم في الجنه يا كريم اجعلنا ممن يدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب يا كريم يا وهاب يا كريم ويا وهاب لا ترد دعانا لا ترد دعانا لا ترد دعانا ولا تخيب رجانا انت رجاؤنا وانت ملاذنا وانت عياذنا وانت الهنا وانت ارحم الراحمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويعادون اولياءك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم قاتلهم واهزمهم يا رب العالمين وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اهزم اعداء المسلمين اللهم اهزم اعداء المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم اوفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اوفقه وولي عهديننا لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع اولات أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كن لاخواننا المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم انهم جياع فاشبعهم اللهم انهم عراة فاكسهم يا رب العالمين بدل خوفهم بدل بدل خوفهم امنا بدل خوفهم امنا وشتاتهم <سكن allá> رب العالمين يا رب العالمين انت ارحم بهم من الناس اجمعين وانت ارحم الرحيمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو التصيامه اللهم اجعلنا ممن قبل تصيامه وغفرت له اثامه واصرحت قلبه فاستعد لما امامه اللهم عد علينا رمضان اعوام عديده وازمده مديده ونحن في صحة وعافيه وحياه سعيده اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك ولعتق من نارك يا رب العالمين اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءه اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على فاقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد محبوحة جنتك ورضوانك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم اللهم فرج هم المهمومين كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه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 يا عزيز يا غفار الله